الرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل، وتسمى صدق التطوع في كل وقت لقوله تعالى: من الذي يقرب الله قربا حسنا فيضاعفه له أبعاد كثيرة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن صدقه لتطفي غضب الرب وتدفع ميتة السوء حسنه الترمذي. وعن أبي ريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: من تصدق بعدل ثمرة من كسب طيب. وليصعد الى الله الا الطيب فان الله تعالى يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي احدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل متفق عليه لا سيما سرا لقوله تعالى وإن تخفوها الفقراء فهو خير لكم الآية وفي حديث يظلهم الله في ظله ورجل تصدق حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه الله يعلم ال أن الله سبحانه وتعالى جعلنا من خلقه من سائر السادات كنّا من خلقه من سائر السادات كنّا من خلقه من سائر السادات كنّا من خلقه من سائر السادات الحبوث. لما شرع الله أتيان فضلاً رضاً فيها أيضاً تطوّى. ولما فضب الجنس الصلاة رضاً لا الله في جنسه أكثر يفضل بها. التطوّى. وشلّى الحج والجهاد وأضعنا في كلها لأن الله فيها ما هو ظر ورمعه من تقوى. وقد لكروا من حكمة شعية التقوى في العبادات أنهم يكذل الناس في الحرائل. في رمض المريكا الحديث من الله يقول انظروا هذه عزي من تقوى. ويكذلوا به فضل صلاته او لا يحذالك ثم تحي من الأعلام ماذا قال؟ يكون من الحكمة في التطور على ننسى في ذلك عذب وإن الأعلام التي شرع الله لها غريرة وقطعان كلها كعات. وراني يا حاج واني حاسا واني حاسا واني حاسا بالهدف فيه, فيه في كل اعماله ورشا كان هذا حسب الله ولئن ذلك قال الله بهذه القول سلاله دعاء فيه من, من ايام حتى رسالة من هي بحاجة كدنا أهده لأنه لله ولي ما يحبه الله له هي التطوّن الصدقة والصدقة منها الهريضة التي هي منها الذكوات ذكاة الله التي تتقدمها ومنها الذي ما على الإنسان لمن ثلّمه له قدر عليه الصرائل وإنه السفارات إذا وجدت على الإنسان كفارة إذا <تصفيق> كفارته يمين أو رهاب أو رهبة وإنه الوزوح إذا أعلم الإنسان على نسوناً عن حقات وعجز عليه عند الزهور يعني اباء بذلك النذر وقد يكون نذيا وكانت نهيا عنه كما يدعى الحديث لا عن النذر وقال انه لا ياتي بخير وانما يستخرج به من البقيه والبقيه الواحد وقد يكون لعبها أزمال بلد النوم اهولها عندما قد يسال الى الله وقد سال الجهاد وقد تكون هنيمه عندما بدل الماء الى السجن اليها اذا وفق الجهاد على نادي فانه قد يجب en als ik aan hem dan zal dat, en ik فالجهاد وقتال خفت فذكر انها ملاحظه وذكر الله ايضا ان لم ينفق ان الله على كان ولم يحزن في السنه الارض في هذه الايه التي تناله ورد في عزه في سوره الزقره من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا كي يضاعف وله وفي سورة الحديث مزين وضعي فإذا لم يقرر الله بمختم وإن الله يضعونه هو له لها أدو كريف وكذلك يقعونه يضعه لهم هو لهم أدو كريف لمسانتة ومسانتة قرر الله بمختم وإن الله वह बोला कि जरा सुनिए हद से दुनिया और जाहिर करके मैंने अनंत कहा और आज लॉक आउट في चल रहा है वह जाहिर करने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 لأنه أعزق وهو محتاج إلى هذا الناس كما في الحديث المتصادة وهو صحيح صحيحا تحت الذكرى هو تأمل أول نفسه النبي عليه الصلاة والسلام عن أفضل صبقة فيها قال جهد المقب لأطوله وعزاء من تقوم فإن ان أن تصدق أساسة قوة فيها هذا الأجل الشبيل قول رسول الله عليه وسلم كما سمعنا على شفة صندق وعلى شفة صحيح والشحيح وفيها صباحة الله لا تصدق إلى صندق عبد ولا بسمة في كسب قيد الله يسكن ذنها ويرضيها من صاحبها كما يرضيها بكل هنوه وهو فصيله حتى تكون من الجمهة الهنوه هو ولا الحر والفصيله هو ولا الإبل ويرضيها <تصفيق> من صاحبها وكأنها ثان وثلث وهذا هو المضاعة ثم تكلمنا أيضاً كما سمعنا على الإصرار بالصدقه هذا هو افضل هذا الاعلان وقال تعالى ان تؤتوا الصدقه في نهايه الله وان تؤتوها فقراءها وخير لكم اذا جاء للايه والله الله حكم ولعل السبب أنه الأدم على التحلاص وعباة علاجها لأن البياء يحدثوا الصدقاء قال تعالى الذين يبقون أموالهم لها الناس أي نراءات الناس وكذا قالوا الذين هم نراءون ويبعنا لهم ومنهم الصدقاء وفي قوله تعالى لا تبتلوا صدقاتكم من في في من يوم الاذان كالذي ينطقون له لاعبد ولا يؤمنوا بالله اليوم الاخر ذكر انها لا ينطق الصدقه ان من لكن ظلل دارهم الاعلان بها في حضاره إذا كان ذلك جعلوا أن الناس إلى الصدقة إذا تصدق عن نسانه فستساعدوا على غيرهم إلى الصدقة وآهلهم يتصدقون بالناس كأن ذلك هذا هذا لهم الزعب وقضرهم وستدلوا على ذلك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 من تنهي لفارده ذهي فتى قال هو ما هو بشرك ثمه تقول هل جاء رجل رصوبة قد كانت كفه تعجز عنه ومن قد عجزت كتاب عنه كتاب عن نفسه من جاء رجل مصدقتنا خلق جيرانه إلى في آخر الحديثة أنه عليه السلام قال جاء قال من, سنة. من سنة سنة كان حسنة وله العجل هو العجل هو من سنة سنة من سنة سنة الله عز وجل على من الظالمين وكانوا فعلناه الأول وهو السنة السنة السبعين سنة إذا على إذا على إذا على اذا على إذا على إذا على إذا هذا إذا على إذا على إذا على او على هذا على إذا على فاننا سنة سنة اذا قد يكون ثانيه كون الاثبات ان كان مختلفا من سنه هذا لا يا اخي اذا لم انت هو في هاندول او لادر وقال ما كان الا انا انتم انك لا او امرك قد يكون من المصبه فانا يطاوله وفي الزمان والمكان الفاضل كشهر رمضان وعشر الحجة وكالحرمين لمضاعفة الصناة فيهما وقال ابن عبات رضي الله تعالى عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل الحديث متفق عليه وعن أنت رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي صدقة أفضل قال صدقة في رمضان رواه الترمذي وعلى عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ثم لن يرجع من ذلك بشيء رواه البخاري القومه يستمرون في التكثف طوال الوقت ولا كان حتى اكثر من انواع المحمله من اجل تنفذه هو هو طوال طوال الوقت يا زين انا في وديان في في يعني ايش الشعر جاء الشغل باستخدام الصدقة لها لكن وبالترغيب فيها وبمضاعفتها فأما المكان كان فعلا فمهم الحرامين المسجد والنجينة والمسجد الأخر المسجد الحرام والمسجد النبوي رأوا نجس المدينة ومكة لكارل البلد مبتاً لها قداساتها وظلحة وإن كانت صلواته طباعاً في قولها عليه الصلاة والسلام إذن صلاة المسجد فضع من يأتي عن صلاة والمسجد ندعو بألم ونحن ذلك سائر الأعمال ومن نفعها الصدقات فإنها تضعب وأمن أمعكب ألهاب أهل بشرح الجمع ولأنها عليه الصلاة والسلام محسة على الأعمال في الهداء يعني وأخبر بأنهم تشد في حال إليها على أنها لا تشد إليها إلا من يجحل يقول لهم أن الإنسان يسهل إلى مكة لأنه يتعذى ذليها هذه المدينة إلى مكة لأنه يتعذى ذليها لأنه يتعذى ذليها تقول عبارتهم أكثر أجعب وكذلك النباعة التي تريع وردت لذلك الأدام لكنها ليس لها لان قوله كلهم من الابتعاثه ندعوا الحسنه الى سنوات الروم الى امراه كثيره قال الله تعالى اين الصيام لاينه لي وانا اجيب فاذا كان يضاعف الصيام غير الله فلو يضعف غير الله لذا كذلك ضاعفوا الصالحات والشماعه لله على الصالحات اما عشر الفجاه هي العشرة الأولى بشأن الهجر لأنه لا تعضيها عمر الهجر فهي لا تفضل المنيجة ودليله اكتما سنانا بالقول لنا له سلامنا العمل الصالح فيها أفضل من هذه أيام العشرة فلن يكر هذا العلم الصالح وضعه بيها كان رجلة بي العمل الصالح والصدقات فالصدقات اللواثنة، فالحاظنة أن الصادقة مستهددة من يكون ربطين ولكن هذه الأوقاعة الغامنة والأذنية الغامنة يتأكد ذلك الستهدام ويتأكد غائماً هي المجالات الخيرية التي تكون متوقفة عن النهاق فإذا كان مثلاً مهندلاً بلد هذه الدنيا مثلاً مساجدة، وكان في ملاقاته على يدي جنايات مساجدة مغلوب من ملاقاته على غيرهم وكذلك لذلك كانوا كان في هذه الدنيا غافر، ولكن ولكن لا ينسى فيها تراقبه على صدقات كانت جناقات بها ايوان هذاك كل حاجة إلى عملاً من صدر قائده إلى مدينه الاندلس الى امورها فكانت الدنيا ولا ما الدنيا من ساعه كده طال وهي ايضا وتبقى هذه هي بوغا هذه هي فالنهاد كما ذكرنا هذا، فإذا إنه ما نكر الله به أن نضعف فإلى فستاجى الناس إلى دهل أعزائهم وإسانهم وتوقع ذلك على أموال كلا كانت النفقة في ذلك من أفضل نفقات وأعظمها أعزم وعلى جاره لقوله تعالى والجار للقربة والجار الجنوب وحديث ما زال جبريل يوصي بالجار حتى ظلنت أنه سيورث مستفق عليه وذوي رحمه فيصدقة وصلة لقوله تعالى وبالوالدين إحسانا وبالقربة وحديث أفضل الصدقة على جرحم الكاشح رواه أحمد وغيره ليس كانت السؤال مفهوم في حق المكان في السكين الرفيع، ليس بهذا السؤال، ولكن الله المستهزئ لا يظلم لا، فإذا كان هذا جاه رفيع، ولا كآخر رفيع، ولكنه ليس بجاه وسنا ولا بالعجلة الشوا. وطنكت لأنك لا تشيئ لآهدهم فإذا الجار أولى لحق الجوار وقد وردت الأحاديين سأكد حقه حتى ورده الهدينا يخذ الرجال أن يشدع وجاره جائر يخذ الرجال أن يشدع وجاره جائر ولي هذا الحديث لهم؟ يا ربنا جئنا الى سيدنا يحيى حقا وادعوا انه سيوجد ولا تاكدوا ايما كان جائما وقريبا ولذلك ذلك قدم الله تعالى حقه. قال تعالى ان اذا قلنا شاغل وشاكيه الي يغا لي راي نهين القريب صغير قال لي يعني اجلني و حق انا ما اجا بحق يعني ولا اصحى هقف على يديين و و لكن ان كان على الدين وهذا ليس بذكير لكنه امرها هو الحاجه وهو جاء فان الطريقه على الذكير المختار جديده الحاجه هكذا واكثر واكثر من انه يشد منها نفس قد اشتدت حاجتها الى ذلك المال فاذا بنثبتين كذلك بالنسبة لنا ال القريب والمعارف هذه الرحيل سواء كان من من الأصل كجلد أو جلة أو خال أو غالخال أو, أو خالة أو من الهوى ك. ابن دنسل وابن في دنسل وابن في إبن أغني الأقالب في أعناه وبنهم وأناه الأخوار والخلاة وابنهم هؤلاء لهم حققاها وقد ذكر الله حقوقهم وأقدمها دائلاً بقوله سعالة هكذا الحب لا حقا هو النسيين عبدالسوديين وذكر حقوقه لآيات الحقوق كما سمع صريباً ويقول الله عن ضباع ربهم يشأل ضباع الدين يصل الوادي للقنضة فجاء الأعطاء الضاعمة الوالد والي للقنضة فصدقت عليهم لا أهليتهم فقد يقول ضرهم لتنب عليك لا لأنه نعم كآني ستجد حادثا، من كالأخي ومن وال... الأخ الذي هو ووالدًا ونفذلك من سيأتي للمرقات إن شاء الله وقد يكون بابهم غير واضح، ولا تجد مكمل روحه ركيبًا، فإن صدقتك عليه أفضل لأنك تسجد لها حادثا ومن ما نتحدى من هذا الحبيب ويسألنا فيه وقوله وعلى نظره مصدقة وصلح صدقتك عن الاسم صدقه وعلى ما لبعض الوحيد وفعل الذي هو قليل مصدقة كل وصلح عنه نتين وكذلك تعمل صدقتها لعلى نظره من شعشان هو من عشدة مقره لكأنه ليس لا حق السلح، ليس لا حق إنها طح، ونحن لنشأ لك. أو يعني ليسوا بينهم شيئاً، مما يوجد الهجران فإذا تفكرت عليه كانت الصدقة المضافة. ومن تصدق بما ينقصه صموة تنزمه أو أبر بنفسه أو غرينه أثن ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم وابدأ بمن تعول وخير الصدقة عن ظهر غنى مستفق عليه وحديث كتاب المرء إثما أن يضيع من يقوت رواه مسلم وعن أبي هريره رضي الله تعالى عنه قال أمر, أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة فقام رجل فقال يا رسول الله عندي دينار قال تصدق به على نفسك قال عندي اخر قال تصدق به على أنت ابصر رواه ابو داود وقال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار فان وافقه عياله على الايثار فهو افضل لقوله تعالى ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه وقال صلى الله عليه وسلم افضل الصدقه جهد من مقل الى فقير في السر رواه ابو داود لذلك كان لغوث الناس الفقراء ونهرهم سنتجوا الى الاهلية الذين سعطاهم الله ذرة او الى من ينبغوا الناس ويوطوا لهم وكانوا لا ويوجد لكن يكتب عليهم أنهم مخلوق ممن دهما ولكن فقد يكون <تصفيق> أكثر من سابقا في الآذية فيعربون لذلك ويقصدهم الناس يكتب سابقون عليهم لكل جاهز ويبقعون على هذه العادة التي هي الإجاء والصدقة وصفة العطائر قد يخرج عليهم يريدون ذلك الشهرة وقد يكون دعوهم يريدون السواب <تصفيق> الأخرى والآجرة الأخرى والناس عادةً يمير ذلك إلى من آتاه الله تعالى ماذاً ويقضوا دعوهم وعيد الناس قد نالوا إلى من عنده ماذا والعادة أنهم يحترمه لهم منذجل ولهم يعجل ما يحوزه منه وما يصطف يطيه ولذلك قول البعض الشعر أجلك قوم انت وصرت إلى العنى وكل غنيه العيوة الجليل لذا معنى في الدنيا تنال مرحى وغبات سنائي ومعنى الزمانة وخير تنيه ويترغنى إلا بينا أحيث يقري أو غدا كنيني فالحفظ ان من الناس من تعود صنفة وكان تلعطائن ما أعطاه الله ولو كان لأنه قليلا من نسبته إلى غيره ومن الناس من أنه عن مؤاد طائلة ومع ذلك لا يحرق ولا يتصدق ولا يغطي ولا يغطي تجد الناس الهترى وإن بعد هذا الذي هو يمثمر منهم القريبة منهم وتجدهم ضريجين عن عدد آخر ولا يعرفونه ولا يأتي إليه أحداً منهم فيخلض لما أؤمن الإنسان يستحم له ان يكثر من صدقه ما لم يغر بنفسه ولو ان ذلك الى انه يلقى عيشه المتوسطيه او عيشه الفقراء و لا يهم فانه على ذلك وقد اختلف من هذا يجوز عليهم لقاء يد كل ماله أو لا يجوز فذكروا التوصيل قالوا اذا كان او يجوز ان يتطلق بكل مال اجل شغلهم اولها قوه التوحد لان لا تتعلق نفسه بذلك المال ولا يتاثر يا قبيتني او ليتني ثانيا ان يكون لأنه لا يغضى بمساه ولا بمن تحت يده الثالث أن يكون له خلمة أو كسبة يكون له ما يقول تبعين من هو الله الله إياه استجلنا على ذلك بحي الكثة يعني مكا إنه لما قال له النبي عليه سنة المال كانت, كانت لهم الله ورسوله يتفين لما كان من الله فالله تصدق من عن السلع الله وكلاهما دعاله النبي عليه الصلاه والسلام والثلاث هذه الآية ويؤثرون على أنفسهم فإنها لذلك الحق الأنصاري الذي الله ضينا المني صلى الله عليه وسلم <تصفيق> <تصفيق> ولانكذن نعم تلك اللهاه النافوسه الياني قد وهو انه يشوي ذا اكلهم فقال لهم يا بنينا ان لا الطعام سبياني اذا قال هل هناك في اني هو فيه يناموا ثم نظر الطعام ثم يقع اضعاله وهو مظهره انهم وهكذا باتوا طاويل في كل الليلة وعطوا طعانهم ذلك الضيس لذلك ويؤهرون على أنفسهم ولو كان بهم فصواه ولكن لا يمكن أن يكون عندهم قوتهم كأنه ليس عندهم شيء جاهز يأكلونه في كل يمكن أن عندهم شيء يحتاج إلى مطاحين ويحتاج إلى جنب ما ذلك لا يتمكن من اشتغاله في كل الليلة تباته طاويله وعلاده وفاصل أنه يجعل الله أن يتصنق الإنسان بكل جماله إذا كان واركا من نفسه بقوة التوكل وله من الحلم ليك والجهل ما يأتيه ولا يرغبه يكره فان ينقص عن نفسه اذا كان قادته استوسع على, على اهله ان يتصدق حتى يخل بما ارتاح له اهله من النفقه بل وهم ان الناس يختلفون للنفقه فمنهم من ياتيه للشهر مثلا مائه ومن الملائكه الا الف هذا كان من يُعطاه مثلاً أن يُستري الأهل من, من اللحم ومن الفواكه كل يوم أو كل أسبوع وكذلك من أن يُستري لهم مطفيع الطعام وزيزة وزيزة الكمز ونحورة وهكذا ايضا اللبارس وزيزة من وزيزة ولهذا وزيزة وذلك ثم فجة فصدق بماله وقال نعيش رئيسة الفقهر لا يأخذوا رجال في الخبز مثلاً ولا يأكلوا الزواج أو النحر أو الحمار ينتصر من حالة إلى حالة إلى حالة أخرى هذا مشه وين اجاب ذلك ؟ هذا أجازه الله كذلك يعني فالحديثة التي هي الأمر بالبداءة بلذقة الأهل ولذقة من يقوله الإنسان وإهم من أضاع من وضعه الله إياه وذلك لأن الإنسان يؤجب على نفقته على أهله ثم في الحديث أنه حساب إنك لم تجدك لذقة سرسل إليها الله إلا أجلت عليها حتى تضع فيه فكذلك لا يقتل على ولده ولا يقتل على حزنه وعلى من كذبه من امورته انه فيها اجر وعليه ان يقدمها على الصدقه كفال المعطي اذن ان يضيع من يموت ان يحدث عن من يموت قوته يامر يتكسر حتى يجد على ثقه لنفسه ولمن الله الله إياه أن يجمع من الماء ويختلف ولمنى عن السكاثر ولمنى عن الأحلاف إلى الأرض والتواكس والاعتماد على بعيته للماء أغير ذلك وإن شاء الله أعلم بذيب يعتمد على الله وأن الله لما تصدق في هذا على حديث لما هذا تصدق لكان تقع الله عليه وسلم لما ان على يوم يقعد ينسى يوم ينسى يوم ينسى يوم ينسى يوم ينسى يوم ينسى يوم ينسى يوم قال أنت ينسى يعني ذلك أن واحد يصنعه وحده يقول كذلك هذه التي يا أنزل نفسك لأنها الإنسان بعد ذلك غلمنا لجذبه ذلك الإنسان قال أبدأ بنفسك لتفلت عليها فإن غر شيء على أهلك إلى آخره وكره لمن لا صدر له أو لا له على الضيق أن ينقف نفسه عن الكفاية التامه نص عليه لأنه نوع عبار به وروى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأتي احدكم بما يملك فيقول هذه صدقة ثم يقعد يستكف, يستكف الناس خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وقال صلى الله عليه وسلم لسعد إنك ان تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس متفق عليه يرى ذكرها قليلاً، يده يقرأ كراهة جديدة أن الإنسان يقتل على نفسه على أهله سواء كان التكفير المحرم أو الإهاء والطاعة وكل أمره أن واقع ولكن فالذي يشتكي منه كثير من الناس البخل فاليوم يستغرقنا الله النسائي و الله الاعزاء و نهرا يشتكون من اوليائهم الامساك و مع ونعود النار و مع الغناء ولا يناقونهم ما يكفيهم لكن إذن الغلمين تلك الشكايات وإذن هم يريدون التوسع أن أبراه الموسع فأرادوا أن يتوسعوا مهلا النساء لما تطلب من أدوانها كل شهر مئات أو ربما وتطلب منه كسرة لكل حزن أو لكل مناسبة وتطلب منه مثلاً حذياً وأنه عند المستغيق في رحيها يكون ذلك لنا إن او أعوذ لا لفائدة به بيها لنا وأن أقول إنه محيط وأنه مقتر وأنه ممعن لما ينجره وهكذا فأنا كل حال إنسان الذي اوجد الله عليه عليه أن لا يضيك على نفسه ولا علاما وله الله وإياه اذن يوثق النذقه المرتاحه التي لا اصراب بها ولا تبذير ولا بحل فيها وتبكير على حد قول الله تعالى والذين اذا انذقوا لم يسره ولم يقتروا وكان اللين ذلك قواما والايه في النذقه على الريان ولكنها ايضا يدخل فيها فأنها الذي التي هي القذرة وهي لا يثنف ويقضي كل مانه ويقضي عن الناس وهذا يمسك ويمخل المخل الذي يمنع منهي الواجبات والمستحامات والنحية وكذلك فضرنا من عليه يعانه صلاة والسلام وهي جمع المال قال يا قاضي والله هذا قولي اننا كان تنار هذا لما هذا الشمعه يتفطقع لكل نار قاموا يقولوا هيك فانا قال هو وقال له هذه وهذه الناره قال يؤجر راوني ومن بالصدقة كبيرة يبطل به الثواب على نص الإمام أحمد أن الكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة لقوله تعالى لا تبطل صدقاتكم بالمن والأذى الآية وحديث ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المسبل والمنان والمنسق سلعته بالحرف الكاذب أهلاً لكم. يَعْنَكَ أَخْلَى الْلَنْتِ وَاتْطَنَّكَ كَبِيرَةٌ مِنَا الْشَلَائِفَ وَالْكَبِيرَةُ كَبْلَى سُنْعَنَا لَذِهِ وَعِيدًا في الآخرة بِعَذَامٍ أو لدي إيمانٍ أو بِغَمٍ أو لعنى فلما توعد الله عليه بآل يعيد فهو من الذنوب الكبيرة ويا سلام كبير رسالة مهمة فأذن كبيرة وقد نشر الله أنه يصل الصدقة لقوله تعالى الذين يعذقون أماره سبيل الله هم لا يفضعون ما أنذقوا لنا ولا أذق إلى قوله قال من علوم الله رتبها الله على ترتيبها إلا قوله لا تقلوا صلاة عشقم لله إلا الله اللذ واللا يكذب علي إن الواحدين أو كلا منهما الذي وصلقه هو أن الذكر الحقيقي كل ما نقيه آخر الذكر هل صاحبك أنني تصدفت عليك ما تنكر عندما أعطيتك كذا وكذا ألا أنني كسرتك ألا أنني أقعنتك ألا أنني هككتك وكذا ألا أنني حبطتك وكذا ألا إلا أن يذكره إلى أن يمنى ويقول ليس نيناً أكبر منه ليس نيناً أحب منه وأعطيتك صدرة لقد آماني لها وما أشبه ذلك حتى قال الضعوري إن رجل أنت صدك علي فذكى ونيها مضحي يعني أهلاً يذكروا لصدكته هذا بخيراً ما يستهدف على الأخضر لليه وإما الأدى مثل المراد المراد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 لا، لا أستمع عليها إذن أفضل وكذلك من أذنة كونها من الكبائر هذا الحديث فلذي ليه يا أحمد ربي أنها رباء الثلاثة لا يكلمهم الله ولا يعرض إليهم ولا يذكيهم ولهم لا يبنانيهم أي وحيد نتلعه من هذا؟ الذي هو من نانو لكذا من الشيء هذا الفل الف هذا ذلك اللله يعني انا يمنه بالصدقه لو يمنها يؤني الصاحبه ذلك الرقيق و, و من قبول ذهب هذه من اعلن <سؤال> ذلك ان هذا يا اخي الله اعلم صلى الله عليه وسلم لا ترى ان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 لا كفى. لا دمجه حتى تقاربنا. كفى نقوم. كمل بعد. كمل الحج. لا. لا الحج. لا الحج. لا لا لا الحج. إن أعضل الأحكام فتاة كانت مقنبة إن شاء الله ما سيها؟ هذا جائز يجعي فيها في الأخرى <تصفيق> الى ما لم يعلم لا ترأوا كلام إن شاء الله <تصفيق> لجع المسلمون فالأمال الياحة لعرفة الحاجة ليه لجع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 لذلك يقول للجوان كنت تتحقق أهلية هذا ليس كذلك الحاضر هو أن انصنقه كما عند رسائل المرادلية أصدقان بطوط الضروري الذي يتسنق إلى حالة شخص بعيده في نفس الأوقات يقولون أنه يضعونه دهرها لغزاء دهر رسائل لو لذلك أبعيت الإنسان يموت بعضاً ألي كان يموت بعضاً صادر الى سائم عندك كساءاً وجد أن تبن له له لسوء إناه من النوت ولو عيت الإنساناً يلحظ عقشاً لأن تبقنهم لنائك على نارك ولكن ما أذهب لغيث بايتك وجدنا عليك بزوى وتسابق عليه أوقات لا يمضي طعاماً وأنك مزائد عن طبايتك وأن رأيت يطعام. وهكذا. شكراً. شكراً. لا. السلام على الشيح النعوذ. يقول إذا أنه هو كان الله تعالى في الحلم يرى أننا حملوا شيئاً يصدق أن هذا هو الحلم الذي أرسله الله تعالى ليقول له كوه لا كوه إذا ذهقتها نقول لكنه عجز عن فعله ويساوي وهذا كله أصلاً سيتطور لا يظهر له أول أولاً كسران لا تكاد لا لا لا هذا الذي فيه المال وان اجازت ذلك بابهم على قوم فالانسان يعمل بالاحرف وهو عنده صدق يؤخذ صدقه في بلد المال حتى كل اهوى عند كل العلماء اما صدقه التطور فانظر الى هذا المال الذي كتب حاجه منه الحرف الصدقه فيهم عوده هي ما كان من لا غير يا داوود اول اي كان مين احببني ده يا ربنا كته هناك افضل هي افضل من اني اكون انت اولنا احنا ربنا كته فينا اللي بيدي الاجنه الزامله كان هيجيبوا الذكر الذكر كان ياولها عشان يحكم لإضافة العمالي يقول إن الأرصم أن الزكاة تخرج من توجب والله تمام الحب ولكن إذا لم يكن هتاحينها إضارا من زخرة ونحوهم فلا يأخرت فيما إذا أولي أن يكثر زخرة ويغادر <تصفيق> ويكلم وذا يكون وله مهنة. ولكن لا يرى من الظلم على الأحيان الله الأحيان لكسر. وذلك مما يكون محتاجة. هذا الجزء يتصدق عليه. نعم اذا كان تخلمه المرض وميمته عليه وظيفة أنها قد لاتت فيه أو إذا أترى عنها خذلت جوايا تعش أو لثلت عندها إذا تنيرا من عليها، لن يكتشل، ما يكون بحاجة، وتأخذها من مرض، ونحن السهل، تصدق عليها، لكي أجل مرضاً. إذن ما ألكتت؟ إذن ما ألكتتها، تتاعدها لا، ونحن أراضي إذا أطلتها وأطلتها وأطلتها، وأطلتها، وأطلتها، جمعة في جمعة بلال العبية تمعدها في الكشرة أتركها بهم عنات أتركت لكي إلى تواقلي على الناس تتكفرون يوجد في مرود الياشيار أستعملها قد أهدية سنين مثل أباليك شاي بلال الكهورة وقدمونه وغير ذلك كما سأمرني أن أضغل بها فالأبسوة الغلمة أستعملها بلال ذاتي أم لا لذلك الحال إذا لم تكن مستعجن إلى ثمنها أربما تستعجن إيها في مرضاك إذا كنت مستعجن إلى ثمنها لتنبقها لا، من نفط نبق على ما ينبق وقد من نفطها إذا كنت مستعجن أفضل بثلاثة فستقول مثلاً إذا كنتم بحاجة إليها في الوقت أبيعها وأتصدق لها لا يحب تكون إليه كنت حتى وقفها تصدق تعالى هل عاجزين أن تتصدق لا الكبارية لها سلام عليك إن شاء الله فهذه الآن دمجة الحبيب هل يجب الله بنا الله أنه مشهور أنه صحيح صبيحة لها كلا يتكلم الله عنه صحيح ولم يكن كانت الله في ذكر الصحيح فهذا الشهر السابع من هذا العكس ان السيئات الله سيئات كذلك هذه سريعه من قول الله تعالى وفي هذه السيئات فلا يجزا الله لله والصحيح ان الحسنات تضاعف بالزمان والمكان والسكئات تعظم ويعظم جمها ودمها في, في, في الجنات When you can't have it tonight.